غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين ألف لا كِتَابٌ لَّا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُمْدِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 ثم جعل نسله مِنْ سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار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 ولو شِئنا لا آتيناَا كل نفس هدها ولكن ح ق مني لا أم أن جَّمَ من الجنَّةِ وال سج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 وَلَقدَ آتَْن موسَ كتاب فَل تَكُم في مِرة منِْ نِقائهِ وَجعلناهُ هُدَ لِبَنِي إسْر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 إن أعتَدنا للكافِرين ساسِلَ وَأَغْل لَ وَسعير إ الأبْرَ ر يَشْبونَ منِنْ كَأسٍِ كانَ مِزاجهاَا كَافُور عيني يَشْرب بهَا عبادُ الله يفَجرونها تَفجير يفُون بِدْر وََخافونَ يَوْومن كَ شَعوه مستْتطير.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 وَجَزَهُم بِمَا صَبرُ جََّةَ وَوحَرير مُتكينَ فيِيهَا على الأرائِكِ لا يَرَوونَ فيِيهَا شَممسَُ وَلا زَمهَررا وَدانَيةَةً عَلَيْهِمْ ضِلالُهَا وَذُلِّلَ قُطُوفهاَا تَذللَ وَيطافُ عَلَهِم بآانٍَ مِ فضط كوَابٍِ كَانَت قَادير أَوَارِيرٍ مِنْ فِرْضَةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا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 وَيَدْرُونَ وراءهم يوما ثقيلا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ